موقع رياض القرآن يق... وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أخفه ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، واصفدهما جناح ذو ل من الرحمه. وقُرِّبِ الرَّحْمَنَ كَمَا رَبَّ يَأْنِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُقُوسِكُمْ يَتَكُونُ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِنَ غَفُورًا القربا حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا